إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أيضا يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ذلك امر الله انزله اليكم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُهُ مِنْ حَيْثُ تَسْكُنْتُمْ مِنْ أَوْجِدْكُمْ وَلَا تُضَارُّوْنَ نَفْسًا لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِ وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَتُرضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فيجعل الله بعد عسر يسر وَكَأيِمٍ مِن قَرِيَةٍ عَتَّفَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَعُسُولِيهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شديدا وعدبناها عذابا نكرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعذ الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما